والارض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكر لكل عبد منيب dan nuszanah dari sana, maa ambarak, faalbetna bhi jannahu wa hab alhacid, wa alnakhla basqatil laa tullu رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كلبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نود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 Haha, matu adon. Haha, matu adon. Haha, matu adon. L, k, l, a, w, a, b, n, h,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 كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منه بطشا فنقضوا في البلاد هالمن محيص إن في ذلك لذكر إن في ذلك لذكر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 ثلاثة صفر واحد صفر فاكس ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة أربعة ستة واحد